بسم الله الرحمن الرحيم انا هشرح دلوقتي كتاب الجنرال ميديسين او اللي بتقال على الجنرال اه لاحظوا ان في كليات عندها الجزء ده ما هوش كتاب واحد يعني مثلا بيبقى عندهم الكتاب ده اللي انا اتكلم عنه الجنرال ميديسين اللي هو ايه اه الفيبر التروبيكال الانفكشن النيتريشن اه جيناتيكس اميونولوجي في في كليات مثلا زي كليه المنصوره بيشرحوا النيشن في محاضره ومعاهم مذكره خمس 6 ورقات لما بيشرحوه مع الامراض يعني هو بيشرح الليبر يتكلم على وهو بيشرح الشست يتكلم على الحاجات اللي فيها انفكشن. هو بيشرح الكارديو يتكلم على الانفكتيف بتبقى انا المهم ان اللي انا هتكلم فيه ده كله بيندرك تحت بند جنرال يعني لو انت في كليه بنهز دي اي جامعة ده كله عبارة عن يعني لازم كل كليات بتاخده بس ما بيبقاش في كتاب واحد او في منهج واحد بس المهم انك بتثقل فيه هو في موضوع واحد بس اللي يعتبر لوحده هو موضوع الفيبر لكن الباقي ده كله ايه مهم جدا لان انتوا بتتلبوا فيه كتير في الام سي كيو المفروض ان دي كلها حاجات اتشرحت قبل كده يعني النيوترشن <تصفيق> اتاخدت في الكيمياء بتاعت اولى وثانيه التوكسيكولوجي اتشرحت انا يعني في رابعه التوكسيكولوجي الانفكشن <مفروض> المفروض انك واخدها في الباره وفي المايكرو الحاجات الجيناتكس <مفروض> المفروض انك واخدها في ثانيه الفميولوجي <مفروض> المفروض انك تذاكره في ثالثه جيرياتريك ميديسين شوية حاجات كده اتخذت في الكوميونيتي الحاجات الكيمو ثيرابي او الثيرابيوتك اللي هو الدراجز والحاجات دي مهورة انك واخدها في الفارما الحاجات دي كلها بتتلمي تاني كلها بس بالاجزاء اللي هي related للبطلة بمعنى لان نكون واضحين لأي كليات يعني غير جمعة عين شمس او القاهرة او النصورة انا هديك مثال انت بتشرح داخل على حالة كوشنج فالدكتور بيقول لك ايه من سبب الكوشنج فانت قلت له كورتيزون اللي هو كورتيكوستوري ايقول لك طب ايه اكتر اعراض جانبية للكورتيزون فانت تقول بعمل ضيابيتس و بعمل كوشنج وبيعمل بعمل كده طيب ده منين ده موجود في السيرابي او السيرابيوتي اللي هو هنشرحه دلوقتي ممكن مثلا يجي لك بنفس الصيغة حالة في سي سيكيو يجي يقول لك في ميل بتاخد كونترا بيلز حصل عندها واختيارات من ضمن الاختيارات ال اللي هو الديب فينس ترومبوزي هتبقى هي ديات الاجابة لانت مفروض انت نازلت عارف ان الكونترا سيبت بيل بتعمل دي في دي مثال للمرة التالتة وانت بتتكلم مع الدكتور بتقدم حالة او في بروبلم او اي حاجة ام جايب لك حاجة في التوكسيكولوجي فانت قلت ان المريض ده بياخد مورفين علشان يسكن القلب او مامستر ريدة الانتي انفلامترو درج علشان يقلل القلب هيقول لك طب ايه يا ابني اعراض ايه هي المشكله اللي بتعملها الموناستريد الانتي انتراماترال ف أنت هتقول له البكتس طب هيقول لك طب المورفين دوت ايه الانتيدوت بتاعه هتقول له النالكسون مثلا المهم عشان ما اطولش في الموضوع ده ان انت الحاجات دي كلها ريليتد للميديسين من اللي اتخذ قبل كده مشكلتكم ان انتوا بتنقصوا في الجزء ده كتير جدا جدا جدا مش لانكم مش عارفينه لانكم اصلا ما بتذاكروهوش يعني تلاقي مثلا وهي معلهاش درجات كتيرة قوي عليها مثلا لو قلنا ان البطنه من تسعمية ممكن مذاكره الجنرال او الاجزاء اللي انا شرحها دي كلها دلوقتي تقف عليك ب 20 25 درجة في كله يعني في الام سي ما فيش غير بس السؤال بتاع الفيبر دله دي بنظري انا مش عايزكم تذكروها تذاكروها يعني زي ما بتقال كده داي هارب. لا انت هتقراها لان كلها معلومات انت عارفها وعارفها كويس جدا ومعلومات ريليتد كمان ده ميزة ان هي للبطن اللي انت درستها يعني لما هاجه اكلمك على اميبك ليفر ديزيز هتكلم مثلا على كلينيكال بيكشير وانفستيجيشن هتلاقي كل الحاجات دي انت عارفها من الليفر من شرح الشابطة بتاع الليفر لكن لما هاجه اقول لك ده ايه هي الاسبسيفيك تريتمنت فانت اه لما اقولك ايه هي في فيناتكس ده اوتوزوم الدومينانت ولا اوتوزوم الرساسيس يعني هتبقى انت المفروض ان انت سكون عارف ايه المعنى على الاقل فعشان ما اطولش للمرة الاخيرة بقى هنبدأ على طول اه اول حاجة النيوترشن النيوترشن بيهمني كده شويه معلومات كده ان في حاجة اسمها الاوبيزيتي اوبيزيتي يعني بوزيتيف انرجي بالانس يعني بياكل كتير فعنده طاقة متخزينة بجسمه كتير بتتخزن في الغالب عن طريق الدهون طيب ايه هو الايفكت اوف توكسن فود يعني واحد بياكل دواء مسمم او دواء عمل له التهابات او حسافيه او دواء قديم بايت ممكن يعمل عنده ارتيكاريا ممكن يعمل كوليك ديزيز ممكن يعمل مايجرين ايه هي different food stuff لازم الانسان يتغذى على ده بقى كلام بقى عشان لما يتلصوك في التليفزيون كده ان شاء الله بعد عمر طويل تعرف طول الكلام ده ان لازم يا جماعة ان الانسان يكون الاكل بتاعه متوازن ما بين الكربوهيدرات والفات والبروتين ولازم ياخد شوية فيتامينات ولازم ياخد خاص على الترابيزة الصفرة والخضار لازم ياخد الخضار الكربوهيدرات بتدي اكتر كمية من الطاقة لازم ياخد دايتريفايبر لازم يا جماعة حاجات اللي هو الحاجات اللي الحاجات البكتين اللي, هي اللي هو الخاص والحاجات دي اللي هي نون داجستد بالهيومن بنستعملها في علاج الاوبيزيتي ما هو هنبقى مالين بحاجات ما ولا بيستفيد بيها تعرف حالات Di يبقى شوفوا مثلا عشان اوضح السؤال هيجي ازاي هيقول لك وان اوف زائش وقت حاجات كده بيستعمل في علاج الكونيستيميشن من ضمنها الديسري فيبر ايوه طبعا الديسري فيبر بيعالج الكونيستيميشن يعني انتوا فاهمين الاسئلة هتيجي ازاي الدهون طبعا الدهون تعتبر جود اه فور الـ يعني الـ يعني سورس اوف انيرجي بس طبعا احنا ما بنحبش نستعملها والدهون بقى قطرها وحش وتعمل تصلب في الشرايين واثروسكولوروزيز وكده بس احسن دهون هو ذات البروتين طبعا احنا عاقلين ان احنا عندنا عشرين امينو اسد مختلفين عن بعض هما اللي بيكونوا الامينو بيبطاين ما هي اسباب الاندر نيتريشن في الاضلت اول حاجة انسى افشان تفوت واحد قاعد في الصومال ما بيأكلش واحد عنده انيريزي واحد عنده مال افضل بشان صندروم واحد كل ما يأكل يرجع بوميتينج واحد زايد عنده البيزن زي مثلا واحد عنده بيفقد كميات من الكالوري اللي بيفولها في اليورين زي عنده ضيابي هنتكلم على الفوسفات الفوسفات ايه هي أسباب الهايبو فوسفاتيميا انت يكون واحد عنده الفوسفات قليل لو كان بيفقده في الايه في اليورين او كان بيشرب قحول طب ايه أسباب الزيادة بتاعته زي الهايبو بارا سيروديزم والاكروميجل والرينا الفيليا له لوا علاقة بالإندينيت بويتر الزنك ايه اسباب ان الواحد يكون عنده Zank Deficiency الزنك طبعا مسؤول ومهم جدا في تخليق ال R N A وال D N هو يحافظ عليه لكن ايه هي اسباب Zank Deficiency زي النفروتكس اندروم والضيابيتس والهيمو آه طيب آه اللي هيبقى عنده Acute Zank Deficiency هيبقى عنده Diarrhea و Loss of Hair و Mental Dysfunction ايه هي السيرابيتيك ديت سيرابي يعني واحد مثلا يخوك كلير ليكود فلويد زي اللبن وعصير التفاح، بعد ما يطلع من عملية عنده الأمعاء بدأت تتعبانه، عنده مشكلة في البلع في حاجات اسمها لو جلوتين ضيت، لو جلوتين ضيت دوت إحنا بنستعمله زي ما تكلمنا في G I D في الحالات الانتروبيسي، في التيوب او أو الانترال فيلين الواحد بقى هندخله نيزو جف الكيوب هندخله بانبوبة. من النوز بتاعته وانتخليها توصل للمعدة امتى؟ لما يكون واحد عنده استوفيجيال ديس واحد عنده اي بوست عنده بوست اوبرتز واحد في حالة غيبه بقى استروك واحد عنده انفلاماتوري بقى اهم حاجة لازم تخب لك منها انك تدخل الاكل بالراحة خالص لازم تكون التمبرتشار بتاعته قريبة من التمبرتشار بتاعت الجسم ما تزوقش الاكل بطريقة مباشرة يعني بسرعة لازم يكون الاكل طبعا مفيش في انفكشن او ولا حاجة. الاعراض بتاعته انه ممكن يحصل توتال اصبيريشن. ده انترابينس هايبر المينيشن. اللي احنا هندخله بقى الايه? اللي هو الاي بي فليو. امتى بنلجأ ليها لما يكون واحد عنده بقى بورلونجد اليس. عنده قطي ترينال سيار. اكيوز بانكرياهايتس. المشكلة ايه الكمبليكيشن بتاعته انه ممكن يحصل له هايبر جايسيميا. ممكن يحصل له هايبر كاليميا. ممكن يحصل هايبو جلايسيميا او هايبو كاليم يعني يحصل ميتابوليك كومبليكيشن ممكن يحصل له انفيكشن او نتيجة ان انا بدخل له الاي في فلويد يحصل مشاكل بقى بتاعه الاي في فلويد اللي احنا عارفين اللي هي انبوليز نيموسوره كرومبوزز نتكلم على الفيتامين الفيتامين ايه في حاله يعني حاجه اسمها هايبر فيتامينوز ايه اللي هو بيشتكي من ويتلوس لوس دراي في بريتل نيل هايبر كالسيما ممكن يحصل صودو تيومر سيريبراي اللي هي ناين انكريستال انتركرينيال تنشن ممكن يحصل عنده ليفر دامج المشكله انه عنده فيتامين ا زياده ممكن اعمل وذراول طيب هايبر فيتامينوزيس دي ده الكلينيكال بيكتشر المانيفيستيشن بتاعه الهايبر كالسيمي وممكن تأدي في الاخر الى رينال دامج وميتابوليك كالسيفيكيشن اه هايبر فيتامينوزيسكي بيصل فيها هيمليتيك انيميا وهايبر بلوروبينيميا وهيباتوميجالي فيتامين <تصفيق> ايه طبعا احنا عرفين من اشهر مثال او سورس فيتامين ايه هو الكاروتين والمثل بيقول الجذر بيقوي النظر طبعا لانها عارفين ان الكاروتين بيتكسر لريتينول وريتينال اه هما المسؤولين عن اللي هو الرجز والكونز الفونشن هو يعتبر انتي انفكتيف بايتامين وكمان هو المسؤول عن تكوين الريتينال بيدمنت ولي علاقة لما واحد عنده بيكون فيتامين A قليل بيحصل عنده إبيثيليا للتشينج دراينيس وراف وبيحصل فيها مشاكل وعنده نايت بلايدنس وزيرو بسالمية وكراتو ماليشيا وبلايدنس التريتمنت بديله فيتامين A طب فيتامين D فيتامين D لما بيقل في الجسم بيحصل عند الإنسان ريكت أو أوسيو ماليشيا لو كان كبير شوية ولازم نديله معه كمان مع فيتامين D ناصر الكالسل فيتامين ك ده مسؤول عن الكواجيوليشن لما بيقل في الجسم الانسان بيحصل سيوله في الدم ودايما بنكتبه جدا مع مرضى الكبد فيتامين سي هو عبارة عن الاسكوربيك أسد اللي هو موجود في الليمون والحاجات والموالح والفواكه بيتميز ان فيتامين سي بيحافظ على بيخلي الايرن في الستيت فبيسهل عملية امتصاصه فيتامين بي واحد اللي هو الصيامين لما بيقل بيحصل مرض اسمه بيري بيري اللي هو مش قادر يتحرك انه بيحصل اكوميليشن في البرك والاكتك اسد وبيحصل بريفرال بازو بيحصل كمان بولي نورايتس بيحصل اللي هو تميل بيحصل تنزرس في القاف ومش قادر يحركها كويس بيحصل إليمة وبالبيتاشن وبسترو انتستاينال ديستيربنز ممكن يحصل confusion وممكن يحصل ataxia وimbered ميموري فببقى في الاخر بري بري مش قادر يتحرك فيتامين بي 2 بي 2 لما بيقل ممكن يحصل في الكورنية تبقى مع بعروق دم الليكوتينيك أسيد لما بيقل بيحصل حاجة بيبقى جلده مشمر مر كأنه مدلوء عليه مية سخنة بيبقى إيريسيميتاس وبراون وتيكنس وراف ويشتكي كمان نواب عنده ضيارية وديليريا فيتامين بي 6 لما بيقل بيحصل هايبر الريتابلتي و جي اي تي ديسترس وانيميا وليكوبينيا الفلك أسد ده بنشرحه في البلود وبيتامين دي 12 مهم جدا في عملية النرفات اه هنتكلم بعد كده على السرابيتيك هنتكلم على برضه معلومات بسيطة خالص ده بعد خلاصنا الايه النيوترش هنتكلم على السرابيتيك السرابييوتك يعني اللي هو باشوة دراج اول حاجة البنسلين البنسلين دوت بيتالاكتان مشتغل باكتيريو صيد اه ايه هي الادفيرد افكت بتاعت البنسيلن اهم حاجة هي الهايبر سنسيتيفت رياكشن اكشن وبحصل ممكن يحصل انافلاكتك شوك لما اخل افلاكتك شوك ببقى مش قادر ياخد نفس كوي بتاع فهنعالجه كأنه ايه افلاكتك شوك لو هتدي له هيدرو ممكن هتدي له اه اه ادرنالي اه بيصل جا اي تي اوب تيت وبيصل ضيارية لاحظوا كده معي اي حاجة يقولك اه ايه هو صد افكتب بتاع ده واقول له جا اي تي اوب تيت نوز يومنت ان ضيارية ابدو من البين ده صدق عنده كل ما هو ببقى حد حاجز بسكت السيفالوسبورين او البيتا لاكتام في الفيرست جينيريشن والسيكند جينيريشن والثيرد جينيريشن كلهم اعراضهم يعني كلهم الانديكيشن بتاعها ان احنا في الريسبيرتوري انفيكشن واليورينال تراك انفيكشن والمنينجايتس طبعا كل ما الجينيريشن بيعلى كل ما السعر بيعلى وكل ما الاعراض الجانبية بتقل زي ما قالوا لكم في السرم الكورون في نيكول ده داوى يعني من العهد القديم بس كان يستخدم في حالات المننجايتس لأنه هو بكتيريوستاتيك له علاقة بالإنديكيشن بتاعه التيفويت فيفر والبكتيريا المننجايتس الصيد افكت بتاعه أنه هو بيعمل بوم مارو صابريشن يعني فطبعا ما حيبش نستعمله التتراسيكلين ده بكتيريوستاتيك بنستعمله في علاج حالات الكلاميديا والسينوسيتس والبروسيلة بيعمل جي اي تي وممكن يعمل فانكوني لايك سندروب وهيباتو توكسيكال الامينوجليكوسايد عن سايدا. في منه كذا نوع وكذا بريبريشن زي بس خبالك ان بيعمل يعني هو بنستعمله عشان يطهر المعده ح... يعني عشان حالات الهيباتيك بس, بس مشكلته وطبعاً له أوتو تكسيستي وبيعمل هايبرتنستيبري الكينولين اللي هو بكتيريو سيدل بتعمل انهيبيشن للDNA وله علاقة بأنه هو بيأثر الاسبيتران بتاعه على الجرام نيجاتيف. بس اللاي بنستعمله في حالات حالة الرئيسن الفانكومايسن دوت بتقال عليك أنه صاروخ موجه ده كان زمان بقى أنه صراح كاف ده بكتيريو سيدل وبيقولك بيموت كل حاجة له علاقة بأنه هو بيموت الانتيستيبري ممكن نستعمله في حالات السودو نمبر اللي احنا بنسميه بقى حاجات اسمها ستاف اللي هو الميرس بيحبوا يجيبوه قوي حكايه ان البانكومايسين دوت بنستعمله في علاج الاندوكارديتس للاندوكاردايتس في علاج الاندوكاردايتس ويقول لك مضادات حيويه هتختار البانكومايسين الفينومايد ديت بكتريوستاتيك بتأثر على الجرام بس بنستعملها لها كذا طريقة لشورت اكتنج انترميديات اكتنج واللونج اكتنج وممكن نستعملها مع combination, مع اي حاجة تانية بس اعراضها الجانبية ان سلفونامايد بتعمل كريستالين يورين في ايجي لك كسف الامتحان يقول لك واحد بياخد سلفونامايد وحصل عنده شوية كومبيليكيشن والكلية بازت ليه تقول ان حصل كريستالين يورين وبدأ يتكون ستون وبدأ يتبازل كده اه بعد كذا نجمع الحاجة مهمة جدا وهو الكورتيزون الكورتيزون اهم حاجة تعرفها اعراضه الجانبية عد معي الاعراض الجانبية دي بيشنت اندر كورتيزون اوسترويد سيرابي بيحصل عند هايبرجليسيميا ميونو سابريشن لان مناعته بتبقى ضعيفة انه ناصر متدور عشان يهبط مناعته. بيحصل عنده هايبوكاليميا لو كان عاية صغير. بيحصل هايبر تنشن لان هو بيعمل سولت ووتر تنشن بيزود الرينين بيزود السينباساتيك اكتيفيتي بيحصل ديبرشن بيحصل ثايكوز عشان كده يقول لك في الامتحان يا ابني انت هدي للمريض سترويد طب ما في شويه حاجات كده تديهاله كمان علشان تزبرت ما تدخلوش في كل الاعراض الجانبية دي فانت تقول له ايوه يا دكتور انا ممكن ادي له بروتون بامب ان ممكن كل شوية احصله البلاد بريشر ممكن ادي فيتامين دي بالذات لو كانت ست كبيره ولازم ادي شوية كالسيوم وانصحه ان هو يقلل الملح والسكر في الاكل علشان الضغط بتاعه ما يرتفعش وما يقلش السكر طيب النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج اشهر حاجة هو الاسبرين اللي هو الساليسيلات اعراضه الجانبية جي اي تي ابسيت ممكن يحصل شوية مشاكل معهم بشكل عام النون ستيرويدال اللي احنا بنسميها اسبرين لايك سبستانس بيحصل بقى هايبر سنسيفتي بونك الازمه وارتيكاريا بيبقى انتي بليتلت ايفكت ممكن يحصل بيكسيك ارسل antiviral drug اللي هو الامنتا دين والأسايكولوفير والجانسايكولوفير ده بتستعمل في علاج الفيروسات وأخشهر حاجة هو الانترفيرون اللي احنا بنتكلمنا عنه في الهيباتولوجيا علاج الكنسر كيمو سيرابي الكنسر كيمو سيرابي في سيرابي شوية حاجات كده بس ده طبعا هيتاخد بقى ان شاء الله مع الجراحة بس بنعرف الاعراض الجانبية الاعراض الجانبية بتاعت الكيمو سيرابي انه بتعمل بومر ديبريشن وبتعمل استيميليشن للبومتينج سينتر اللي هو كيمو تريجور زون اللي هو سيتيزين فبيحصل هايبر وبحصل كمان هايبر يورسيميا وتيومار لايسيس اندروم هديكم ساعة السؤال يجي في الحتة د هيقول بيشن عنده لوكيميا بدأت الكلية بتاعته تبوظ بعد ما خد كيموثيرابي ليه لانه لما خد كيموثيرابي عملت ايه بدأت تكسر الخلايا فحصل هايبر يوريسيميا الهايبر يوريسيميا قامت مبوظه الكلى عشان حاجه اسمها فبتعمل اكيوترينال ممكن يقول بعد ما... ليه بعد ما خد الكيموثيرابي بدأ يرجع لان حصل عنده ستيميليشن للكيموثيرابو نبدأ نتكلم على الانفكشن الانفكشن شوية يعني هنتكلم على شوية حاجات كده في علم البهرة طالعا كلها ما شروح قبل كده ومن ذاكرة فأنا بس هقولك على النقطة المهمة اللي فيها شوية تركات كلمة ديزينتري يعني ايه؟ يعني بيعمل يعني هو يخش الحمام فاكر انه هو يعني هينزل كل كده يفضل يحزأ بس انه فيش حاجة بتنزل فبيحصل بينزل ميوكس وبلد وفريكون في موشن اللي هو كل شوية وخش الحمان تكلم على الشيستزومة الشيستزومة في عندنا نوعين يوريناري وانتستاين اهم حاجة ان اليريناري بتعمل تيرمينال هيماتوريا الانتستاينال بتعمل بيزينتري وتنزمس في سؤال مشهور قوي يقولك ازاي تعرف ان الحالة اللي قدامك عنده سرطان في البرستاتا ولا عنده بالهريسيا هتقول له لو كان بينزل دم على طول طول البول من اوله الاخره يبقى سرطان في البروستاتا لو كان بينزل البول في اخر اليورين يبقى عنده من هيماتوريا يبقى عنده ايه بالهاريسيوم طب ايه السبب في الموضوع ده اللي بيبقى عنده سرطان في البروستاتا او سرطان في المسانة بيبقى الدم احنا عارفين ان السرطان بيخلي بيزود الفاسكولاريتي علشان التيمر يتغز فكل ما يبدأ ينزل بول هينزل هي من اول و الاخر ماء لكن لما تبقى المثانة بتنزل البول بنزل ازاي بنزل بالجرافتي فاخر حدة او اخر شوية نقط من البول بنزله عن طريق الكنتراكشن فاول ما ينزل بول لما يكون عنده بالهارسيا الماء هتنزل في الاول عادي طب بعد كده تنزل ازاي بالكنتراكشن فاول ما يحزق ويعمل كنتراكشن تبدأ الزباين ال يجرح الميوكاس هينزل في البول طبعا المصور ديتونوا عارفينه من البار سنة ايه سنة تلتة. الكمبيليكيشن بيحصل بقى شوية مشاكل بس اختارها حكاية ان ممكن يحصل جولوميرونيفرايتس واميدوزز وبحصل بوليوزز وليبرسيل في فيلير طيب ايه هي الكمبيليكيشن بتاعة السلمونيل اه اه حكاية السلمونيلة دي ان ممكن يقولك ايه ان السلمونيلة عايشة دول بالهارثة فانا لما تعدي بالبحر الأحريسي تقوش جسمي وتعدي كمان بالسلمونيل حاجة غريبة شوي بس بتحس فيقول لك فارمر وعنده ريكارنت فيفير في الدفنشال داينوزيس ممكن يكون عنده بروسلة بروسلة او سلمونيل طيب إذا يبي نشخص اول أول حاجة لازم يكون ريسكي بيش يعني الراجل بيعيش في منطقة موبوة يعني جايلي من الريف جايلي من وطقة طبعا احسن حاجة ان احنا طبعا هنعمله يورين اجزامياشا ممكن الاقي الاوبا ستول اجزامياشا ممكن الاقي الاوبا اه ممكن اعمله بايوتسي فلاقي عنده ساندي باتش وده علامه مميزه جدا تيجي في الامسي كيو التريتمنت بتديله اول حاجة شوية الكلام اللي احنا عارفينه بقى ابدأ اخممه واقول له انت كويس وددله فلويد والكلام الحلو ده اللي هو ملوش اي لازمة وابدا اديله الانتي بالهارديال دراج زي اللي هو زي البيلترفيد اللي هو البرازيكانتيل طيب في بقى شوية حاجات تانية بقى لو كان عنده بولي بوزس اللي هو هيبقى بصران في الكولون ممكن نشيلها هيباتيك بالهاردييز يبقى نعالجه كاني بتكلم على علاج واحد عنده البلهاريسيا والكب بتاعه تعبان طيب نيجي بعد كده في موضوع من المضاعفات المهمة حالك اللي هو كارديو بالمونري شستزميييز. ده اللي هو الكور بالموناس بيحصل بالمونري أرتي في حالة الشستزومة منسولة، فبيعمل لارفا نيمونايت وأفيوت فوكال نيكروز بنسميه يعني دودة. ده فيقول فارمر عنده بالهاريسيا عنده هباتو ميجالي وسبلينو ميجالي ان اجزامينا عنده بالموناري هايبرتينشان بالموناري بالسيشان رايد بنتريكلر هايبرتروفي شيست اس اولموست نورمال يعني شست بتاعه السائر مفيش ما حاجة حتى لو عملت سكان يعني يبقى عنده بالهارزيال كور بالمونات يبقى قوي عاوي يعني في ده دو... فيتود اسمها ديف البصري مليقا بتحب تتغذى على فيتامين بي 12 في الهومون جروب ثنانه كمانات بثنانه ديت بتيجي للعال الصغيره بتبقى بتتنقل فيكو اورال العلاج بتاعها برازيكوانتيل التينيا سوليوم والتينيا سجيناتا علاجهم برازيكوانتيل بس خد بالك ان التينيا سجيناتا بتيجي من اكل اللحوم والتينيا سوليوم بتيجي من اكل لحم الخنازير وبتحب نعالج التينيا سوليوم بان احنا بنديله مع البرازيكوانتيل ال... البيندازول ومعاه استراي الفشولة بتعمل اذنوفيليا وهي لايك سيندروم وبنلاقي الالكالين فوسفتايز عالي الاوكسيورز او الانتروبيز بريميكولارز ديت الدودات الدبوسيه تعيش في اللارج انتست بتعمل نوكتيرنيال برونايت النار يعني ايه العيل بيقوم من النوم عايز يهرش في الانه فبتعمل عنده اريتابيليتي وانصومنيا طيب وبتعمل طبعا نكتورنال انيوريتس ليه لان هو بيبدأ يحس بألم وبتبدأ تعمل يوريس رايتس وإيه طب ايه اللي جاب بدودة عايشة في اللارجة انتستين تعمل يوريس رايتس وفالفولايتس الدودة ديت لما بتجتين حركة الامعاء عشان تبيد بتحب تبيض حوالين الاينس فيمكن وهي راجعة بالليل بتقل شدة غلمة تقوم تايها فبدل ما تدخش الاينس تخش الايه الباجاينة او تخش الي على فكره السيبيا ديت مشهورة يعني كيبان ان هي نادرة وكده بس هي مشهورة خالص يعني درساب التفصيل طبعا انت المفروض درساب التفصيل في الباره وهتدرسوها اكتر في النساء وافتشرح في في الاطفال في الانفكشن طب هيجي المريض هيجي لك المريض, المريض عمال يصرخ والحقني يا دكتور آه وانا عندي بقوم بالليل عمال اهرش وبتعذب ومش قادر تخيل بالليل اول ما استعد اجهد اشهر اتناشر كده هو نايم يقوم بمفزوع من السرير عكاين دابابيس في الانس بالضبط بجد ده نفس الاحساس طول لما تشوفوا حالات وكده وتكشوفوا على اطفال يعني لما تجبروا ان شاء الله وتخلصوا برايبت وكده في المستشفيات هتشوفوا ان الحالة ده مشهورة اوي هل أنا بقى هتديله لاوة برازي كوانتيل واقول له استنى بقى ثلاثة اربع سبع اول ما تخفت بيشوف بعثة أربع سليعة لما تبدأ تموت وال تموت والحاجات دي لا أنا لازم أديرو حاجة تمنع ال ال ال اللي جايش تكمن فلازم أديرو ميركري أونتمن حوالين الأينس ده بيموت البيضة بيموت آسف الورم الدودة وبيمنع الامتياشين بتاع ال البيضة بتاع الدودة وبيعمل ريليف للإتشينج وبيعمل سطح أملس حوالين الأينس فحتى لو دي دا ما يعملش ما تحسش ايه بالشكشكة دي طيب الاسكارس الاسكارس بتقال عليه تعبان البط الاسكارس وهو معد في دورة حياته بيعدي على اللنج فبيعمل لوفلر ساين سندرون ايه اعراض لوفلر واحد عنده مشكلة في سيدرو هيشتكي من ايه اكتب له كل اعراض الشيست زائد كلمة اذينو فيلي اللي هو في برقاف ديزنيا ويزي شست. ممكن يحصل ان تعبان البطن ده اللي هي وهي ماشيه في البطن تحب تروح اي حته سواء ان هي تخترق اي حته وتروح فبتعمل اكوبك فتروح عند وتروح عند الإنس ممكن والانسان بيرجع يرجعها في ممكن تروح عند الكومن تعمل ممكن تعمل بروسمايت ممكن تعمل ازاي يتكلم عن عيل صغير بيلعب في الشارع فجأة. اصفر. جاله جمز. ويقول لك الليفر كويس ما فيش في اي حاجة. والأو... كل حاجة في اللابراتوري. ويقول لك ويسمع عدن الالكالين فوسفاتيز عادي. ماشي? يقول لك وعملنا له ستول ايجزامنيشن لقينا اورجانيزم. ايه الكوزاتيب اورجانيزم? هتقول له اسكار. يعني كلام كله مفروض ما نشرح قبل كده. طيب الانكليستومة. الانكليستومة دي بتعرف عنها كلمتين. ايه زائد ازينوفين. ولها علاقه ب... في اللايف سايكل بتاعتها بتعدي على اللنج فبتعمل بالمونري ايجنفلي. طيب بالنسبه بعد في حاجه ده لها علاقه بالبورك بتعمل مايكوردايتس وانفالايتس علاجها الالبيندازول ديت عبارة عن بتيجي في المريض اللي مناعته ضعيفة وبتعمل عنده نيمونيا ومنينجو بيجي السؤال وعلاجها البندازو. يجي يقول لك مثلا واحد مناعته ضعيفة من وسط الكلام بقى يعني تبقى فاهم كده وحصل عنده مينينجي انسيفالايتس ويقول لك ان هو كان بينزل الشارع وبيلعب في الطوب وشغال فلاح وكده ايه هو اكتر اورجانيزم ممكن يكون اصابه مش معقول بقى الايدز وكده يبقى عنده سترونجلودايس طبعا هيجيبها في اختيارات انت مش بس تكون عارف ان هي لها علاقة بمناعته ضعيف الفلاريا الفلاريا ديت مشهورة بس مش مشهورة اوه في مصر لكن فيه وشياريا بنكروفكي ديت مشهورة في منصقة الشرقية وضواحي البيض طبعاً الضواحي يعني الريفية مش نتكلم على البيضة نفسها هيشتكي من عنده اوبستراكتيف قافل حاجة قافلة حركة فممكن ندله دواء اسمه هيدرازان والدواء الهيدرازان ده اكتبه عليه دواء زي الزفت وبيعمي زيد انتهيستاملك درجة علشان بيهرش ويترويد علشان يقلل من عملية الالرشي ما هي الكومبليكيشن بتاعة الفيلاريا بتعمل مرض الفيل الفينتياز لو يبدأ رجله تبقى كبير عاو ممكن تعمل بلايندنس بلايندنس نتيجة الادواء اللي بياخدها او نتيجة حركة الميجريشن بتاع الارض بتعمل طبعا الينفادراب في حاجة اسمال هايت تايت ديزيز ده ده المان بيبقى انترميديات هوست والكلب هو الكلب هو طبعا اللي كان مذكر باره بتعمل ازينوفيلي وعلاجها البنجازو في حاجه بس اقولها عن ازاي بنشيل الهايدروثيس هي المشكله ان هي فيها سائل بيعمل حساسية ومليان توكسيك وكبير ممكن يوصل حجمها من حجم البيضه لحجم الراس العيل الصغير فانا بسحبها ازاي اول حاجه لازم أسح اخرم اجيب سرنجه واخرمها واسحب منها الفلويد ده كله جوه عمليه واسحب منها الفلويد فدما هسحب منها الفليوت هتكارمش اجا اشيلها هتقطع في الليفر اللي هي موجودة جواه فاضحائن جواه صالين علشان اقتل السيفت بتاعها وفي نفس الوقت تبقى كبيرة فاقدر اشيلها طبعا الكلام ده المفروض اشعر لكم بالتفصيل في الـ الـ البر ايه بقى رشدة التنظيف يعني واحد جالك بقى عنده زيجان وكده وقالت عاستنظفه اديله فلاجيل وفي دواء اسمه فلو فير مال. F L U V E R M A L. دا ياخذ واحد في اتنين في تلات. ويقررها بعد عشرة أيام. وياخد بقى مضاد حيوي سيبرو كمان. سيبروفلوكساسين يبقى كده كله. يبقى أنا قررت على إيه؟ على ال على البرازات كلها والبكتيري. والفيلاجات كمان بقى خلصني الأبي ما الأميبا اللي هي مترغطنة في مصر طب هي البرازات اللي بتعمل مال أبزوربشن سندروم اللي هي الأسكارس والجياردي والسترونجلويد. الجياردي بتعمل ووتر اي دياريه ومال أبزور بشان سندروم علاجها نيتروميدا زو اللي هو الفلاجي الليشمانيا الليشمانيا بتعمل مرض اسمه كلازار كلا هزار ده بيعمل انلارجد ليفر والبليين بيبقى ماسيف سبلين يعني بيعدي الانتالايكس فسؤال يقول لك ايه هي اسباب الماسيف سبلين هو انت بتمتحن على حال زي البليين ما الانتالايكس تقول لك اكزامين يا ابني البليين فانت تقول البليين كبير وماسيف يقول لك ايه الحاجات اللي بتعمل ماسيف سبلين فانت تعود تتكلم شوية وتقول أسباب لكونيا ولمفتولك كما فيش مرض بارازيتك فأنت تقول لك هلأ أظاهر العلام بتاعه دواء اسمه أنسو تريسين بي تقصب لازم دواء هيهروكوا كلام فيه في النساء إن شاء الله السنة الجاي يعني تعرفوا عنه كل حاجة بس بيعمل يوفييتس وبيعمل لينفادينو بس وبيعمل هيباتوس بلينوميجاني وممكن يحصل جونس المالاريا المالاريا ديت طبعا ده حرفين هي دوره حياه وشرحت دوره حياه بس الكلينيكال بيتشر فيها حاجة مميزة قوي ان بيحصل ارتفاع في الحرارة وانخفاض في الحرارة يعني في حاجه اسمها كولد ستيج هوت ستيج وسويتنج ستيج يعني يقعد إيه؟, ايه بيخش في مراحل كده يقعد ل 10 يعني مرحله يقعد ساعتين فايع قوي وعنده بوميتنج وبرتعش واقيس له الريكتال تمبريتشر الاقيها 40 ازاي هو فايع ودرجه حراره 40 الاقي السكن بتاعه كونك بعدها ثلاث ساعات يعني في الساعة الرابعة او الخامسة إلى إيه بقى ذريه وقاعد عنده هيلت وعشرة وعرق شوية كده بعدها ساعتين ثلاثة يبدأ يعرق وقاعد عنده صغير سويت والتمبراتشر يرجع لطبيعته التمبراتشر بتاعت المري مالاريا إن هي بتعمل هوموليتيك انيميا ليه لان البر البرازيت كان بيعيش جوا الأربسية فيخش جواها ويتكسر ويقفصر ممكن يحصل أكيود لين الفيل ممكن يحصلني فوتوسندروم، حاجة اسمها بلاك ووتر فيبر، اللي هو فيفر وينزل البول لونه أصمر زي البيبي. تعرفين ليه؟ الأربيسيز جواها، المفروض ان هي جواها هيموجلوبين. اللي هم مغلوبين لما بتكسر، بتحاد الى إلى اسمها اسمه ميتا هيموغلوبين. خطفت الكمية بتاعت ثانية، يقولك الميتا هيموغلوبين هو نزل من البول بتأكسد، فهيبقى لونه بسود. آه ممكن كمان يحصل بزيتري وبيحصل جونس. طيب ايه هي الانفستيجشن بنعمل بلاز فيلم فهيقول لي ان هو عنده الملاريا الكيموبروفلاكسس التريتمنت كلوروكين في بقى حاجات في العلاج اللي هو الميفوكين وممكن نعمل ايديكيشن للانفكشن طيب ايه هي علاج الكومبليكيشن بتاعه البلاك ووتر فيفر بيحبوا جامد قوي قوي في الامتحان السؤالين دول يقول له treatment of complication of malaria فانت تقول ايه هي complication اللي هنا اللي هي black water fever بديله cortisone ونقله blunt وديله anti-malarial drug طب cerebral malaria واحد دخلت عنده المالاريا في مخ لازم اديله diksemisazon intravenous وكورتيكوسترويد وديله back the arpices وديله fluid وعمله anti-malarial drug وانهاله جوه يعني ده حالة ايوة اكد هيموت طيب في حالة اسمها tropical اسبرينوميجالي سندرون ده بتاع المالاريا بس مش مالاريا يعني ايه مش مالاريا هو كأن المالاريا قبرت لزبليه. بس المالاريا ما تشبش تعيش في اسبرين طيب فود بويزوميوك ايه بيستيح؟ احنا نتسلم على شوية امراض بكترية بتعمل بويزمنج او عرفت تسمم، <التسامن>. <أعرض التسامن> طبعا احنا عارفينها ارتفاع في درجه الحراره وvomiting <بوميتينج> ودايهاريا واسهال وبطن بتوجعني ومصدع اي واحد عنده حاجه تسمم <سامن> لازم ابدا اديله اي فيو وعشان امنع <تبع> الديهايدريشن <في> السالمونيلا السالمونيلا من بتاعها هي ما تحتاجش انتبيوتيك هو في الغالب بيخف لوحده بس لو ما استجابش مديله سيبروفوكساتين ده توكسيت مديته العلاج بتاع الكيميكال بيتشر هيبقى عنده ووميتنج وشويه جي اي تي بس لازم احطه على ليه؟ لانه ممكن يحصل عنده نتيجة ان بتاعها بتعمل بلوك في الموتور اند يعني ممكن تخليه مش قادر ياخد نفسه انها تعمل مثلا في ريسبيراتوري في بعد كده السالمونيلا اللي هو الطيفود فيبر هي عبارة عن أو عبارة عن 3 أسابيع. الأسبوع الأول هو أسبوع الحرار، الأسبوع الثاني هو أسبوع التحاط. بس بالخلزبلين، بيبدأ يبدأ، الأسبوع الثالث يا إما يخف وبقى كويس يا إما يخش بقى في الوقت الأسبوع المطير يخف وبقى كويس يا إما يخش بقى في حالة بقى توكسوميا ودليريا مو يموت من هنا والده. طيب، الكومبليجيشن لي جنبها كلمة اكس أي حاجة في تعمل لي إنت لما يشوف كله ايه التريتمنت بتاعها والبروفلكسس طبعا خدتوه في الكوميونيتي حدث معي التاب داكسين الجنرال ميجرمنت لازم نعزله في كان زمان بنديلهم دواء اللي هو ايه كلورامفينيكول وطبعا احنا عارفين ان هو دواء زي الزفت ممكن دلوقتي نديله سيبو فيكروفين وبتحسن وبقى مية 100 الديسبيريا الديسبيريا الكومبليكيشن بتاعتها ريسبيراتوري ان هي بتعمل صودوم من منبرين ولو انا شلته الممبرين ده هيجيب دم فلازم في التريتمنت ان انا ممكن اكتب اكتب اكتب, أكتب اميونيزاشن للتشيلدرن ولازم اكدب اولاد لحالة عندها الحكاية دي بدلوا انتي توكسين وانتي بيوتك وي ولازم اخلي بالي من الكومبليكيشن بتاعتها اللي هي لها كاردياك وبالمونري ونيورولوجيكال كومبليكيشن البروسيلا البروسيلا دي بتيجي دايما بيشبه جبقه في الامتحانات بيقول لك ريكارانت فيبر زائد فارما يبقى عنده سالمونيلا او بروس يقول لك وعنده أرث نتيجه نتيجة البروسيل او الروماتيك فيبر مثلا يعني بتاعتها كلمة IT". اي اي اكتب كل الاجهزة بتاعت جسم الانسان وحط جنبها ايت التريتمت الكوليرا بتعمل Secretary بتعمل Rice 2". بتعمل Acidosis". بتعمل بتعمل بتعمل بتعمل هايبو نايتريميا وهايبو كاليميا الكمبليكيشن بتاعتها ان هي ممكن تعمل اسيدوزي طيب البلاج اللي هو في ده بيبقى موجود حدث ما يرسلنا بسطايل دي بتبقى موجود في البول بتاع الفاك التريتمنت بتاعها التوتراسيكلين لبتو سبايروزيز ده مرض يعني بيبقى العين بتاعته بتبقى هو سخن مولع نار وعينه زي كاسات الدم زي ما بيقوله يعني علامه حاجة مميزة ولو ففتها طبعا ما شفتش حالة في حياتي بصراحة للحالة دي بس اللي شوفوها يقولك انت لو شفت عينيه وارتفاع درجة الحرارة عمرك ما تلغبط فيه التريتمنت بتاعه بنفيله الانتراكس الانتراكس بتاعه التريتمنت والإريسروميسين والكولوروم بس لازم تعرف ان الانتراكت بيأثر على ثلاثة اجهزة في جسم الانسان هو الكوتينيس بيأثر على الاسكن وبيأثر على الشيست وبيأثر على الجي اي تي التيتانيس ده عبارة ده يعني هو بيطلع نيوروتوكسك والنيوروتوكسك ديت ممكن تبوظ تعمل رسبيراتوري ديسترس سندروم وكأن بشرح التيتانيس الزب في الجاز جانجر ده بقى لو انت في الجيش دخلت الجيش كده ان شاء الله ربنا يعافيكم وتاخدوا تاجيل وما تروحش الجيش خالص هيقول لك اي مريض يجيلك مجروح الجرح بتاعه ريحته وحشه ده بقى اولويه انك تشك ان عنده جاز جانجر لان دي حاله مشهوره قوي فلازم تعلق له فلويد ولازم ياخد انتبيوتيك بس عشان ولازم احول المنطقة بتاعته ابدا احط عليها ميه اكسجين سودوميمبريناسكولايتس ديها مشهورة جدا في حاجة اسمها اللي هو بيتاخد البانكومايسين والميترو نيدازول اللي هو الفراجي في حاجة اسمها توكسك شوكسوندروم ده العلاج بتاعه سابورتف تريتينت زائد الانتي توكسون نيجي بعد كده للفيرال انفكشن انفكتج مولونيوكليوزيز اللي هو الابشتاين باربيرات بار ده عنده فيفر لينفا دينوباسي سورس روت عنده لسيسبلين انلارجمنت الليبر بتاعه بقى كبير وعنده جونز في اتيبكال لينفوسايتوزز ده في الإبشتين بار بايتس ايه الديفرينشيال بيخش بقى مهم جدا الفيكهة دي ما عليش لازم تحفظوه ايه هو الديفرينشيال بتاع الانفكتف مونونيوكريوزز التوكسو بلازما سيتو مجاله فيروس واللوكويميا وبالذات الاكيو الكمبيكيشن بتاعته اي ايتس اي حتة يعدي عليها يعمل فيها ايتس بس بيمكن يعمل لينفوما فيجي لي بقى حالة يقول لي ابوشتاين بار فيزوس عامل هيباطايتس يقوم عامل دايركت فيرال انفكشن فيزود الترانس اميني ويعمل جونتس طيب يقول لي واحد عنده فقايل مراهق عنده فيبر 13-14 سنة وعنده سورس روت وعنده وعنده هبات وميجالين طيب الـ differential لو كانت حالته سيئة قوي يبقى acute lipim لو كانت حالته كويسة قوي يبقى infective mononucleosis تحبوا يجبهوا الـ البروبلم ده أو في المدحان السيتوميجالوفيروس ده ابن عم ابشتين بار فيروس بس مش واضح معاه السورسرا ومعاه رينايت الميسلز بقى والربلا والمامب والحاجات دي كلها والحصبة والحاجات دي كلها طبعا اساسيتنا طبعاً في الاطفال ايه احسن من يعني مننا في الايه في البطنه خالص طيب ايه دي في ايه هو الدفرنشال دياجنوست بتاع السرسره السرسره ده بكتيريال وفيرال وبلد فيز لازم يكونوا في دماغك اول هيجي يقول لك الفيرال زي ايشتاين بار فايروس وحاجات كتير البكتيريا معظم الحاجات طيب بنضي زيز بقى دي اللي مهمة جدا يقولك لازم تفتكر ان واحد عنده سورسلوت وعنده أكيوتليكيميا او ممكن يكون أبلاستيك أنيميا وأجرانيولو سيتوزل لان ببقى عنده نوباس فورميشن في ايه؟ في المنطقة اللي فيها دي هو مفوض ان يكون في صديس بس ما فيهش طيب في حاجة ببقى كمان معاه ريحة نفس وحشة حاجة اسمها هليتوزل طيب ايه هو الديفرينشال دي جنوزه بتاع الهليتوزل واحد عنده سابرة بلانج ديزيز ببقى ريش تنفسه واش عنده صينافاية عنده بدء أورال هيجيين واحد ما بصلش سنانه خالص واكل بصل واقف جنبك في الجامعة عنده فينسان تانجاين فاميليا مدترينيان فيد حالة بقى يعني مشهورة جدا وطبعا معظم الناس ما بتعرفش تعليقه لان هي بتلغبت انت الكلام سهل في الورق لكن انت جالك واحد عمال يتلوه وقوله يا بط ايه اللي خليك يعني تفكر هتوقع تقول كتير في عندهم ثم البحر المتوسط بتعمل له عمليته ازاي ده هو ما ده عبارة عن اوتوزومة يبقى عندنا زائد ابدومينال بي طيب في هلاقي عالي بروتين عالي. ايه اخدوا بالكو ان في العلاج هنستعمل الكولشيسين. في معنى فين الكولشيسين قبل كده في الجود طيب لاحظوا من الساميليا المدريزيميان فيفر ديت بتعمل حاجة معها اميريدوزين فييجي بقى حالة يقول واحد عنده ريكاران تأتاكو فيفر زائد ابدومينال بيه فلناله الابندكس بعديها بشوية كان الابندكس آسف يعني يقول لك وطلع التقرير ان الابندكس كانت سليمة دلوقتي حصل له لورلمبي إديمة واليورين ألايسيز لقينا عنده بروتونوري دي حالة فاميليا الميزيرينا فيبر قلبت بقى ميليزوديو سكينتنيك عملت ميزروتيكسون دو نيجي بعد كده للفيفر فيبر اف النون اوروجين دي كونديشن بيبقى حصل فيبر وانا مش عارف السبب. هو مش معناه ان انا مش عارف السبب هو معناه ان انا مش لاقي السبب عشان اعرفه في حاجات كتير يعني مستخبيه يعني يعني المفروض واحد درجه خطره مرتفعة المفروض يكون عنده بكتيري. صح؟ بكتيريا صح لكن بقى بكتيريا سبيسيفيك عمر حاجه اعمل له تحليل مش هلاقيها لازم اعملها له بحاجه سبيسيفيك زي ال لازم يتعمل على زيننيسون ستيت بروسيللا يعني الميديا بتاعه الانفكتيف اندو كارباكتس بيشتاين بارفايروس اميبا كليفر اكسس بلاز احنا لازم الاول تقسمه لما يجي يقول لك ايه هي الفيفر اوف ان نون اوريجين له في حاجات انفكشن هو الأول لا انا لازم الأول لو حللت له يورين وستول اكزامينايشن وبلايت بيكتشر وشيست اكس راي سونار عليهم نور يبقى دي حاجات أب... يبقى ابد نور ايه الاسباب الانفكشن. زي قلنا التي بي والبروسيلا في في بقى حاجات زي سيروتوكسيكوزيز ساركويدوزيز ميليار ميديترينيان فيبر اه واحد انضايبنوط يعني هو بياخد مثلا ادوية زي بورتيزون والحاجات دي وانت او انت انت لم ترد رفع درجة حرارته شوي نتيجي تفاعلات كميائية بين الدواء. ازاي بقى تشخصها اول حاجة هو تشوف الهيستر بتاعه كويس قوي يعني هم تشخيص المرض ده يا جماعة اللي هي الفيضار أفعال من الأرجن هو الهيستوري ثم الهيستوري ثم الهيستوري ثم الهيستوري, الهيستوري ليه؟ هو أنا إلي هيعرفني إن هو عنده لوكيميا أو ليمفوما أو إن هو عنده تي بي أو عنده بروسيلا ما أنا لازم أعرف كوي أو هو عنده سيستيمة لوبس أو صيرة تكسكوزز أو فعا لازم أتكلم معاك كويس قوي ليه؟ طبعا أنا أقول له روح حلل ده دان وهنا لازم أنا تحليل دان أو أنا طالب أنا عايز مثلا في دال تست تقليل بروسيلا اعمل له تي بي الواتفر كلين تيست اعمل له إليزا عشان يشوف صايته مجاله فيروس فلازم اعمل له شستي اكسي راي اعمل له سيت سكان، لان انا لو كنت ههدى لده واحد درد حرطب مرتفع انا ممكن اكلفه خمس ست الاف جنيه عشان اعرف فعشان خاطرة الموضوع ده لازم تتخني جدا بسيس وممكن انا ممكن توصل مرحلة ان انا اشك واخد اه مثلا بايوكس عشان اشك ان هو عنده لوكيني فانا لازم اخد فول هستري كويس او في الموضوع ده في بعد كده ايه هي الميكانيزم بتاعة الفيفر بيقول ان الفيفر دوت لما الواحد بيحصل عنده بتعرض ل بايروجن بيروجين بتطلع بكتيريا او فيروس او اي حاجة غريبة بيزود الماكروفاش الماكروفاش بتزود الاريليز بتاع الانسر ليوكين وان والتيومور فاكتور فدوت بيقوموا دخلين على الهايبو سلمة ويبدأوا يلغبطوها ولما يلغبطوها يبدأوا يرفعهم بتاعة بتاعة فيحصل عندي ارتفاع في درجة الحرارة ويزود احتباس الحرارة في الجيفة والهايبو صامت ده كله لسه فاكرا ان انا درجة الحرارة في نورد طيب بيقولك ان الكورتيزون بيعمل انهيبشن للتيومر نيكروزيس فاكرا عشان كده البنت اللي عندها سيستيمة لو بس لما يحصل لها انفكشن لا ترتفع درجة الحرارة بتاعتها بيجبوها اميسيديو بطيك ايه هي الهايبرتيرميا ما هي الاسداب بتاعها الهايبرتيرميا ايه واحد ماشي بالشمس اتستروب بونتين هيموريج انا اول حالة على فكرة كنت اكشف عليها في استقبال في اول ما استلمت الرياضة بتاعتي في الطهارق كانت حالة البونتين هيموريجي طبعا الحالة ماتت يعني واحساس صحب اول ان انت اول يوم واول حالة تكشف عليها تموت. بس تطلع بنتين ليجن. البنتين هيمرجي ده لو جابوا رئيس الاقسامي اللي علجه عمره هيموت في ايده. يعني حالة هنتكلم عنها في النيورو ان شاء الله. بس كان احساس كل ما سبيكر كلمة بنتين ليجن ده. طبعا اتعرفت بعد ما الحالة ماتت يعني. كانت حالة صعبة اوى علي. بس طبعا عادي كملناه مفيش اي مشكلة اه اه الهايبوسيرميا. الهايبوسيرميا ديت لازم اقسله. طرجة الحرارة لقيها خمسة وتلاتين او اقل. اشهرها الميكسيديما كوم. والهيبوبليسيني. دايما يحيطيني مريض السكر لما سكر يللل جسمه. يبدأ ايه? درجة حالة ايه تنخفض. وايه? وزيارة القحول. لان القحول بيعمل فبيسحب الدم من الجسم. فيبقى عنده ايه درجة حالة تحت ايه? والهيبوبليسيني. ايه هو الديفرنشال دايبنوز بتاع الفيفر? هنتكلم بقى على شوية حاجات كده ايه? بيشبه غيبا ام سيكيو كله والله انتم عارفينه كويس جدا بس بس هنعيده بسرعة فيفر ومعاها لينفا دينوباسي. بكتيريا زي السي بي والبروسيلا تعملها والفيرال زي فيتوميجالو فيروس والفيروس الايد واللشمانيا طب بلاد ديز لينفا, لينفا, لينفا ممكن كمان نستيلف ديز وساركويدوز فيبريل كوما فيبريل فبرايل كومة ديات يعني فيه زائد كوم شوفوا بقى مين اللي يبقى درجة حرارته عالية وبغيبوا بقى المنينجايت الانسيفلايت اه البونتين هيمرج البونتين هيمرج طبعا ده كل ما شوف ختة استيكافيكات الراجل اللي مات في ايدي اول مرة والهيت ستروك طب فيه برزاق اسبلينوميجاني يعني كاني بتكلم على ما هو السبلين مش يعتبر لينف يبقى كاني بتكلم على فيفر ومعاها لينفا دي نوجا فيفر زائد جونز فايرال هيباتايتس دراج هيباتايتس بقى اوبستراكتيف جونس استلاقي هيموليتيك انيميا ايه اللي جاب الهيموليتيك انيميا جونس مش احنا عارفين ان البيليروبين لما بيتكسر بيخش في الجونس وكده فانا كرات الدم الحمراء اتكسرت هتبدا تنفع تعمل عندي الجونس فيفر زائد جورزروت فيفر ومعاها الاستاكسيس زي بقى السيفويد فيفر والابيوت ليفينيا فيفر ومعاها بالور انكتيك اندوكاردايتس والملاريا فيفر ومعاها سكن راش ا سكارليت فيفر والميسيز دي اطفال طبعا فيفر ومعاها شيلز او ريجور ايه اللي درجة حرارته تبقى عاليه وبرتعش اشهرها الملاريا ولازم تكتبها اول واحده ممكن بعديها البروسيلا ومعاها قرات في اي جسد. يعني في اي منطقة فجيست يبقى انا جاي لواحد درجة حرارته عالية او بارتعش اشك اول حاجة شك فيها ان هو عنده خراج تاني حاجة اساله علاقه ايه باللبن والحيوانات وكده عشان البروسيل ما كانش الحاجات دي موجودة ممكن يبقى بايله وفراج ايه هي الفيفر اللي بتخلي يعني ضربات القلب تقل اللي هي برديكاردية فيفر وزاود CNS Involved زي الانفلوانزا والتيفويد كده Legion بقى في CNS زي TB طيب ايه اللي بيحصل يا جماعة لما التنفر الرقرينية تنشن بيزيد هو بيحصل اول حاجة هيبر تنشان وبرادي كاردية وغومي تنش شكاية الهايبر تنشان مع البرادي كاردية دية في حاجة اسمها هاريسون رفليكس يعني حاجة كده يعني المهم يعني ان ده رفليكس يبقى ضغطه عالي قوي وفي نفس الوقت قلبه بيدق بالراحة طب افرج انت جات لكه جالك واحد استله الضغط لقيته على قوي وشفت ضربات قلبه لقيتها بطيئة. ده شك انه هو عنده هيموتش انترا كرينيال هقول هقولكم الحالة دي بقى بتجيلنا ازاي بقى في في اسم الكارديو عندنا في المنصورة الحالة دي بيجيلي واحد بيشتيته من صداع ويقول يا دكتور انا ضغط عالي ايه واخدت كتير الصداع ده ملازمي يعني تقولي الصداع ده يعني مش قادر تتحمله بتاع يقول لك اه يعني ما بيروحش خالص اه تبدأ تقسله الضغط هتلاقي الضغط بتاعه عالي هتقول ايه عالي اما الضغط هو اللي رفع له وعمل له الصداع وكده هو اول ما نبدي له ادوية للضغط لا لازم اللي يجي لك المستشكل يشتكم من ارتفاع في الضغط ومع لازم تشوف لي الهارت ريت بتاعه كان وده مالكم مش عشان الانترا كرينية يعني هو الانترا ده يعني مش حالات منتشرة وكتير قوي لا لان انا لعلاقة البلد بريشار مع البالس دي لازم عرفهم الاثنين ليه لان لو دخل معهم في الديفرينشن حاجات كتير قوي طبعا مش موضوعنا ده نتكلم عنه في الكارديو بالتفصيل بس هيحطوا قدامي احتمالات كتير ممكن يبقى هايبر تنشن مع تاكي كاردي ممكن بقى أخذش بقى بصقيرو تكسكوزيز المهم إنه هو هيلخص لي الاحتمالات بدلاً ما يبقى قدامي ألف احتمال هيبقى خمس ست احتمالات إيه الإمينولوجي؟ طبعاً الإمينولوجي دوت مشروح بالتفصيل في شطر ممل ويعني شطر جامد جداً في نامة 3 وكان عليه ضراجات كبيرة ويعني وقلنا بقى إن فيه حاجة اسمها إن اللي كان بيحافظ على مشاعرة إيه وفي حاجات اسمها الليمفوييد سيستم والفاجوسيتك سيلز بتطلع حاجات اسمها انترلوكين والانترلوكين ده طبعا بقى ان شاء الله تاخدوه ايه مع ال في الجزء الاول من الماجستير ان شاء الله هتتطفلوا في الحاجات دي يعني انا اتمرمطت في ال في الحاجات دي خدوا بالكم في الزمالات والمعادلات الحاجات دي ابسط يعني ابسط من الماجستير بكثير يعني حاجات بسيطة خاصة يعني احنا عندنا دقوا يقولك الانتر ليكن طالع منين وجاي منين ورايح فين هو مثلا في المعادلة والزملات لا يقولك هو الانتر ليكن هو حتى يعني ما بيستميش خاصة بالصراحة بالحاجات دي يعني هو بيستمي بالابلايد فاين اللي هو العلم اللي انت هتستفيد بيه المريض ما بيهموش نوع الخلية دي تسميها ايه يعني انا هقولك دلوقتي جدول بيشدوا يجبوا جدا في الامتحات يقولك ايه هي بتشو ماكروفاشة ويقولك بتاعت اسمها ايه بتاعت البرين اسمها ايه بتاعت اللنج اسمها ايه بتاعت الكدم اسمها ايه ايه يعني يقولك الليفر اسمها بون كاب فرتل طب انا هستفيد اما نعرف اسمها بس بيجيبوها امسيكيو كتير نتكلم بقى على الازينوفيليا الازينوفيليا لما بتزيد ده معناها انها عندي برازيتك انفكشن او هايبر تنسيفتي طيبون. طيب ون طيب في حاجه اسمها السيتوكاينز السيتوكاين عباره عن سولوب فاكتور بيطلع الليمفوسايت ميدييتد الافكت بنسميها ممكن نسميها انترليوكين او الانترفيرونز بس مش انترفيرون لا فيرونز اللي هو الفا انترفيرون وبيتا يعني لازم اسم مش, مش مفرد يعني لأن الالفا انترفيرون دوت بيطلع من المونوسايت الماكروفاج والبيتا انترفيرون بيطلع من الفايبروبلاست والجاما انترفيرون بيطلع من اليمفوسايت. في بعد كده حاجة اسمها الاي اللي خلال الايمونوغلوبين ناخد عن كل يا ماجد اي جي ان او كده هو ماجد ماجد الاي ده عباره ده هنتكلم عن كل واحد ايه الاي جي جي بريموت الفاجوسايتوسيس الاي جي ام بريفنت اوكورنس اوف سيبسيميا الاي عشان كده يقول لك ايه يعني الاي جي اي ان الاي جي يطلع فعشان كده يقولك لك جي او لما بيقل الاي جي بيؤدي الى زياده الاي جي فيؤدي الى هايبر ف يعني ايه يؤدي الى هايبر صح ولا غلط فأنت تقول صح فقال يعني كده بقيت شاطر الاي جي دي كتير, كتير جدا في عشرين ثلاثين درجة بيدعم النقو بسبب المذكرة الهابلة دي هي ففيه ناس مثل احنا ما بذكرهاش غالب بسراحة بس هي حاول تقراها اكتر من مرة لان يعني هي درجات سهلة اوي ومضمانة اوي ومعلومات كلها انت عارفها قبل كده مجرد بس انك عايز تعيد عليها في بعد كده الاي جي اي -E الاي جي اي -E له علاقة بالهايبر سنستيلتل والبرازات الانفكشن الاي جي -E دي ده هو نورمالي بيبقى موجود بكميات قليلة اوه ومسؤول عن الماتوريشن بتاع الليمفوسايتس والحاجات دي. ايه هي هو ممكن نستعمله في ال في الفايرال ديزيز ال ال ال ممكن نستعمله بروفلكسيز زي الدفتيريا والتيتان في حالات بقى في حالات البربينشال للديزيز ال في حالات التريتمنت بقى الحالات في عندنا الهايبر سنسيفتي في عندنا الهايبر سنسيفتي ده بقى اهم جزء في المناعة في الانواع كلهم ده لازم تكون اريهم هو انت ما عليهم في ثنا ثلاثه بس في نقط كده بس عايزك تبقى عارفها لا ايه دي يعني ايه طيب وان اسمه انفلاكتيك رياكشن ده الميديتر بتاعها الاي جي اي انتي بودي ده بيبقى معاه برونكو كونستريكشن وبيزيد الباستنر برنياديك يعني معاه برونكيا <تصفيق> ستريكتي تينني حاله برونكيال ازمه طيب تو اسمه سايتوتوكسيك رياكشن سيركيوليتنج انتي بودي اللي هو الاي جي جي والاي جي ام بنعرفه بالكومبست تيست الامثله بتاعته واحد اتقال له دم واحد عنده انيميا جريفز ده تايب 2 طب تايب 3 هو عباره عن الاي جي اي اللي هو الانتيشن انتي كومبليكس كومبلكس مع بعض وامر في اي حته ومدمرين ف ايه بيحصل بقى معاها اي مرض ده في اي حته سيرم سيكنيس لايك سندرم اللي هو فارمال لونج روماتويد ديزيز هم الانتجن والانتي بودي مش شكلين مع بعض فتشو هم مدمرين علاجه احلى علاج له الكورتيزون والايوميونوسابريسيف ولو يا سلام بقى لو تقدر تعمل له بلازما فيريس ايه بلازما فيريس بتاخد البلازما اقوم لاففها في الجهاز ده واقوم مطلع منها الاجسام المضادة الوش طيب اربعه اللي هو السيميليتي اللي هو ديلايد تايب الامثله بتاعته زي ديزيز وسركل طيب خمسة يعني هم مش معترفين بيه بس طيب خمسة ده له علاقه بالايه بالثايرويد ستيموليتنج انتي اللي هو في جررز ديزيز معيك الفود الأليرجي ده طبعا بأكل أريد يعني كراء الجميع كده حاجة أي كلام يعني يقولك في واحد لما يأكل فراولة يتعب نتيجة الـ. في ناس بتتعرض لحاجات بتخليها تخوح في اكل بيخلي الواحد يهرش طيب ازاي علج الناس دي تتعامل معها اول حاجة خد منه كويس. انت كل ما تاكل فراولة في تعب وتهرش ولا له اه طيب خلاص ما ملاش تاكل فراولة دي صح يعني كله يعني طب هل بتجي لك كتير هل لما بتاكل فراولة يعني بتطلع الفراوله يعني دي اشهر حاجة مشهورة يعني طبعا في ادويات في اكلات أكل كتير بس الفراولة دي هي اشهر حاجه في ناس كتير بالذات في مصر يعني وناس في اوروبا من اكل الاسماك في ناس كتير يقول لك لما بناكل سمك بنغرش وكده حتى في مصر او الالبان فانت تقول يعني لا هل لها علاقة بالكمية ولا ملهاش اذا لك لا علاقة يعني اوه انا لما تاكن بقى سمك كتير مشوي كتير تناة اربحة كيلو كده ولكن مات كبيرة ابدأش طب لما بتاكن واحد او اتنين يعني مش قوي طب خلاص ما بلاش الحاجات دي ما بتزيد اوي مع اللي بيكوا شوكولاتة و بيشربوا خل هي بيقول لك موترو الليرجيك سينومنا يعني دي مش حساسية لا هو بيقول لك ان في متابوليزم للخل في بعض الأكسام بيخلّى تطلع أكسام غريبة فتعمل عندي حساسية. يبقى هي الإيمونولوجيالإمرجنتي هي الحالات الطرقة في الإيمونولوجي. أول حاجة أي إنفيخ بمرض بيقلل المناعة. واحد بدأ جرست ريجيشن زي واحد الزرع له كلية والجسم بتاعه بدأ يطردها. طيب يعني إزاي نعالجه بقى؟ بنعمله بقى برفلكس. والله هيكون واخد بالي منه وأبدأ أدلو أنتي بودي أنتجين مش عارف إيه. في حالة بقى مشهورة مشروحة بالتفصيل ومش هقولها بالوقت بعيدة مشروحة بالتفصيل مع البيبتس الوى انسلين ريزيستان مشروحة اه الاوتو اميوريتي ده هي المذكرة بتاعه الروماتولوجي بالضبط هاشموت بقى فايروضايتس جريفز ديزيز وكل ايه والسيستيميك لوباس والسيستيميك سكليروزيز والروماتويد ديزيز ده كله اوتو انتباضي ملخصها ايه الجسم بتاعي في حاجة ارافيتو سواء معروفه او مش معروفه انك نخلي الجسم يطلع اشهر حاجه إن حصل اللي هو ايه سبريسور تطلع كتير بس خلاص ميونو ديفيشنسي. واحد بقى مع السن بقى والحاجات دي بدأ جهاز المناعي يبوز نتيجة ان السن بتاوح الكبير بقى وزعلان اعلان هو لما لم منعته ضعيف اعيز عليه خلاص عنده سبعين ثمانين سنة اولاد. واحد عنده ضيابيتس. الضيابيتس بيعمل إيه؟ يعني بيخلي حركة الجهاز المناعي نفسه بسيط. يعني ضعيف. مش المفوضة من المايسترو بتاع الجهاز المناعي. مش كراسة ضم البيضة. قرص الدم البيضاء الحركة بتاعتها بتبقى ضعيف المايجريشن والفاجوسايتوسيس خلاص لازم تبقى مناعته ضعيف واحد بياخد استيرويد لفترة طويلة فلازم تبقى مناعته ضعيف واحد قاعد ياخد مضادات حيويه لفتره طويله قامت مدمره الجوت فلور بقت بتاع ضعيف واحد شلنا له الليسبلين بقى مناعته ضعيف ليه لان الليسبلين له علاقة بايه واخد يعني طبعا في السين الكبير ما تفرقش قوي بس لازم بقى برضو احسنه بكل المضادات الحيوية والفاكسينات اه في بعد كده الكلام بقى برضو في ايه يعني ايه قراءة للجميع برضو اللي هو الاسكن وظيفته ايه ان هو بيحمي الجسم من الحاجات الفيزيكال والميوخة من برين وسائل المخاطئ اللي في المناخير اللي والكلام ده كل ده كلام يعني قراءة واطلاع للجميع طيب بالنسبة للأميونيزيشن أنا بعتد الأميونيزيشن في أكتيف الأميونيزيشن وفي باسيف الأميونيزيشن وفي ممكن نعتد المريض إنترفرين وممكن نعتد بقى حاجات نقله بقى بومرو نعمله بلازم فريزز في أدوية بتقلل بتعمل هايبو سينسيتيسيشن والأنتيهستامي طيب يجي بعد كده موضوع مهم لوحده هنتكلم عليه هو من المواضيع يعني اللي هي يعني واحد ما بيهبش يعني ايه هي موضوع مش منتشرة في مصر يعني بس للاسف عدنا بنشوف حالة كديدة سواء عن طريق العلاقات الجنسية او نقل الدم او كده بس هي بجد عدت موجود النسب مش قليلة بس هو حكاية ايه الاتش اي في اه الاتش اي في ده هو بكلمة كابوسي ساركوما ده مشهور اي وفيه التركتمين بتاعه هم بدأوا يكتشفوا له علاجات، بس العلاجات بتاعتها كلها أعراض هيقول لك هو مريض الأذى بيموت إزاي؟ بيموت بسبب إللي في المناعة. عارف انت في شوية بكتيريا فلورا موجودة تحت باطنه. البكتيريا ديت ما بتموتش ولا حاجة. دي بتموت. شوية بكتيريا موجودة في small intestine و في large intestine. large intestine. دي هي اللي بتموت. طيب. بالنسبة للتريتمينت لازم بقى شوية كلام بقى بروفلاكسسسسكرينينج اي حد بين الدمه ماينقلش دم اللي بيروح عند الحلاق في السيكشوال انتركورس يستخدم قاندم لازم التعليم ومش عارف ايه في اميونو سيرابي انترفيرون لينفوسايت ترانسبيوجن كيمو سيرابي نعمل الرادياشن ده بس ال العلاج الحقيقي مش موجود يعني ايه مشكلة المريض الحكاية انه مناعته ضعيف فتخيل بقى واحد مناعته ضعيفة فاكتل عنه اي مرض هيبقى صح وهتبقى مية مية يعني دخلنا بيعمل بلورال افيوج بريكارديال افيوج يعمل مفروبسي اي مرض اي مرض هيبقى صح بس الكلمة اللي انتو دايما بتنسوها ساركوما حاجة اسمها كابوزي ساركوما اول ما تلاقي كلمة كابوزي ساركوما خلاص دائد حاجة اسبيسيفك اول وطبعا مريض عنده الاز بيبقى عنده الدي بيه اللي بتحدوثه بتبقى منتشر اوه بعد كده هنشرح الجيناتكس الجيناتكس طبعا بس شرحة الاطفال افضل من البطنه احنا مش نستمي بها قوي في في حاجتين في امراض اوتوزومال يعني في حاجة اسمها ايه اوتوزومال دومينانت وفي اوتوزومال في اكس لينكد اا ريسيسر في اكس لينكد دومينانت انا هذا بستعرفلي عن كل حاجة يعني يعني حتى بشوش راح تريد تفصيل الوراثة بس ايه هتعلم معايا على الحاجات المهمة بيقولك ان البيتا ثلاثيميا ده اوتوزومة ريسيسي الاوتوزومة الدومينانت زي الادلت بوليسيستي كيدني في بعض امراض بأزا كلاينفيلتر والطيرنر وقانون مندل الاول وقانون مندل الثاني وبنعرف الحاجات ازاي بنعرف عن طريق الجين ثيرابي وحاجة اسمها البي سي ار اللي هو بوليميريز شين رياكشن التوكسيكولوجي, التوكسيكولوجي ده, ده يعني بيقول اللي بقره صفحة عرضية هو عمل خير عمز العمل الصالح يعني مهم دي بقى بتاع الشغل بقى. يعني جاي لك واحد في حالة الصوارق وجاي لك بحالة تسمم هنعالجه الـ ABC اللي احنا عارفينه ضغطه بقى ونحطه على اكسوجين وكده بس لو انا عرفت بقى لانت ضغط ابقى تمام يعني يقول لك مثلا حاجة زي المورفين إيه الام بتاعتها النارجوزون اا صعوبه العلاج بتاعه الانتيدوت بتاعته الاندراف ان انا استخدم الريلا انت انفلاماتوري دران بندي علشان نمنع الكونفانشن يعني بس هو ده يعني الحاجات المهمه يعني بس الجيرياتريك والله جيرياتريك ده خدوا بالكوا الجيرياتريك العفشه بتاعته كلها باظه احنا مش بنتكلم على الجيرياتريك اللي عنده ستين سنة او كده لا الجيرياتريك ده اللي عده سبعين ثمانين سنة او كان عنده ستين سنة بقى بس حالته ايه بتبعه ده الفيسيولوجيكال افكت اوف ايجين اللي هو خلاص يعني عوامل الزمن بقى فاشهر امراض في في الكبار السن الكونيستيبيشن لان القولون ما عادش قادر يزوء الاستول ما عادش قادر يسمع كويس علشان الفيليود اللي موجود في الويود الوسطى والحاجات دي هتبدأ يبو مريض المرض الكبير في السن أي حاجة تزعله يحصل عنده يقع يقع يعمل واحد كبير أول ما يتعب يبدأ يفقد الوعي والديزني زائد أي مرض كأنني بتكلم عادي خالص ما فيش في أي حاجة بس المشكلة الأزمة هي مشكلة قلة الموتيلتي أو قلة الحركة قلة الحركة ممكن تعمل عنده stroke. تعمل عنده يعني مش قادر يتحرك كويس تبدأ تضعف يعمل عنده أو زينا عارفين ان العض بيبقى قوي مع الحركة طيب والكمان تسببها يعني يعني هي اللي بتعملها هو اللي تسببها يعني هو رجله مكسورة او ما تتحركش عشان عضم واجعه فيبدأ عضله يجعه اكتر مشاكل الوقوع في الستات الكبيرة والرجال واحد وقع فراكشار نيك فيه مرة على طوق بالنسبة للإنفيرومينتال فاكتور برا هنتكلم على الهيد سوردر زي الهيد ستروكت اللي هي دي بقى مشهورة بقى في نواسم الحج آه واحد راح يحجه ومشرب شمية بدأ يعرق كتير راجل كبير في السن بدأ يفقد وعيه هعالجه ان انا تديره في ممكن يحصل هايبوسيرميا بقى زي المكسديما والالكوحول أبيوزر في بعد كده اخر حاجة هنتكلم عنها هو موضوع المفروض ان هو بتشرح في الليفر و في هو الاميلودوزيز الاميلودوزيز ده عبارة عن دي بوزيشن أوف بروتين في اي أورجن نتيجة كورونيك انفلاميشن يبقى اي انفلاميشن ممكن يرسب أميروتوزيس كدني أميروتوزيس في أي حتة الأميروتوزيس يترطب في أي حتة يكبرها تعرف لي بقى أن الأميروتوزيس في الكرينيكال بيكتشار بيعني كلمتين أورجانو ميجالي أن العضو اللي يترطب فيه يكبر ويحصل في ديس فانكشن في شوية كلمات سبيسيفيك أن في الكيدني يحصل لفروتيك في, في الريفرال نير بيحصل كاربل طانيل سندروك ليه؟ حاولين ان يترصد مواد المواد دي كأنها قفلت عريقه او عملته الدياجنوزز كونجو ريد استين العلاج بتاعه كولش تين ايه وطبعا تعالج بقى ايه ايه السبب وتعالج سبطوماتي فمثلا نتخيل هيجي لنا سؤال زي ده ازاي يقولك بايشن عنده برونكيكتسي حصل له بعدها جهة بعشر سنين اسبلينو ميجالين ايه المستلائك اللي بيابنوزز اميلوزز مش البرونكي ده كورونيك ديزيز فيزيز ايوة ديزيز يعني قاعد فترة طويلة عشر سنين اهو ام قالب بقام ايه بسبلينوميجر يبقى اميلوزز واحد عنده اي مرض كورونيك اي مرض ده اي مش هنحدد هو قلب ببروتينيوريا بقى وكريا بقى الطبوز يبقى ممكن يكون اميلوزز وبكده انتهينا من مذكرة الجنر بعد الانتهاء انا هقول كلمتين بخصوص اللي انا قلتم في اول التسجيل هعيدهم تاني كلمتين مهمين جدا في المذكرة ديت تختلف من جامعة لجامعة في جامعات بتحطها في مذكرة واحدة وفي كتاب واحد في جامعات تانية بتسيبها بنطورة في المنهج يعني في الليفر تلاقي الليفر في في شويه اتكلم لك شويه عن الانفكشن المهم ان دي محصله ما تم دراسته في اول اربع سنين يعني قبل ما تسوح السنه الخامسه انت درست ايه الحاجات اللي انت درستها علاقتها بالبط يعني لما انت مثلا درست في الفارما عمر بقى ما هيشرح لك تاني في البطنه يعني احنا كذاكرات في البطنه مثلا عمر ما هدي لك محاضره واقعد بقى اشرح لك الميكانيزم بتاع الدواء انت مفروض اصلا ان انت ذاكرته قبل كده وامتحنت فيه وجاي دلوقتي فاهمه طبعا احنا عارفين ان على ارض الواقع ده مش حقيقي يعني بس هو ده الواقع انت هتمتحن كده يعني ممكن يجي لك يقول لك اي سايد بتاع دواء من الادويه اللي انت خدتها في البطن المفروض انك ده تعرفه على عارف إيه؟ ما تزعلش لما يجي يقول لك ايه هو التريتمنت مثلا بتاع الاميجة مع انت المفروض تخطف سنة ثلاثة في البار لما يجي يقول لك حاجة مثلا في الـ في الاميونيتي زي مثلا الهايبر سينسيتيفتي لما يجي يقول لك واحد عنده برونكيا الازمة وبرونكيكتس وويزيتشيس فييجي يقول لك نوع الهايبر سينسيتيفتي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة طبعا واحد هو الكلام ده انت فاكر ان هو غريب عقا. يعني بس انت درسه قبل كده فانا عايز المذكرة دي او اي مذكرات زيها اللي هي في الجنرال يعني اللي هي الجنرال ميدس احنا قلنا سامي العنوية يقول لها ان شرحت ده تحاول تقرأ كذا مرة يعني اعتبره مش مش مذاكرة انا مش همتحنه في ورقة يعني مش هيجي مثلا في الامتحان يقول لي اتكلم على البروسيلا ولا هيجي يقول لي اتكلم على mechanism of action and side effect and indication and contra indication of كورتيزول لا هو هتيجي اسئله صغيرة بدرجات بسيطة يعني مثلا ممكن بس هو ممكن تتسقل كمان على حالة وهو بينتحنك في حالة انت مثلا بتتكلم على حالة مشهورة قوي هباتك تندر تندرنس انت بينتشن على حالة فبتقول له تندر فهيقول ايه ابن الدفرنشال دياجنوزز بتاع التندر ليفر فانت هتقول له ايه هتقعد تقول له شوية كلام بس من ضمن الكلام هتقول له اميبك ليفر فهيقول لك ايوة طب الاميبة دي هتيا ابني بتتنقل ازاي وانت لازم تكون عارف انها تتنقل في الخضروات بقى طب علاجها ايه الفراجيل دكتور ايوة طيب بتعمل مانفستيشن تانية غير الليفر طب هي عايشة فيه طب الفلاخشيب بتاعها مش عارف ايه الكلام ده كله المفروض انك ده يصب لكده ايوة يعني ستقولون المذكرة ديت من اكتر المذكرات اللي بتضيع درجات من الطلبة مش لان هم مش عارفينها ولا لا لا لان هو مبقى متوقع ان هو اقول لك اي هم ذكرات الجنرال انا بذكرها بكده كويس هقارها في يوم وخلاص لا انا عايزك تقراها يعني كذا مرة او احسن طريق انك تقسمها كل شطر لوحده يعني النيتريشن تخذها النهاردة بكرة تاخد الـ مثلا الاميونيتي بعده تاخد جيرياتريك الحاجات دي كراءة فقط يعني انت لو قررتها اكتر من مرة هتلاقي نفسك حافظها وفاهمها وهو بيسأل اسئلة تفهى جدا يعني يعني بتبقى حاجات مش معقول ما انتاش عارف بحاجات وايه وآ يعني هو مش هسألك مثلا في الفارما في دواء بقى مداري والورفارين والهيبارين وده كان لونج تشين وفيتام امين واسد الانسولين لا هيسألك حاجات بسيطة قوي يعني يقول لك الانسولين لما يتاخد جرعة كبيرة بيعمل ايه هيبوك ليسيميا حاجات بسيطة بس على قل تكون قريها مرة او اتنين يعني المهم ما تكونش مشارها خاص يعني واخد بالك ان انت هكتنفهم في الحاجات دي وربنا يوفقكم يا رب ويعني بنسألكم بقى الدعاء يعني لنا وربنا يكرمكم وحاولوا تركزهم في المذاكرة دي اللي انا شوحتها قد يكون في ناس بعد ما تخلصت في سماع التسجيل ده هيقولوا ايه ده هو بشرح بسرعة وتابقل بخالص ايو انا لو شرحت انا تقريبا شرحت وربع في ساعة وربع وده كتير انا شرحت لك المفروض ده حاجات تقدر تستغلها دلتا كلها السنه الرابعه ومش مش ثالثه وبتا فارما وباره ومايكرو فيعني كمية كبيره يعني هتحاول تتلخص في ابسط وقت أتمنى طبعا ان يعني يكون شرح عجبكم واستفيدوا بيه